ويسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في صدر مخضود وطلح مغضود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 إنهم كانوا قبل ذلك مسرفين وكانوا يطرون على الخن العظيم وكانوا يقولون أذا متنا وكنا ترابه عذابا إن لمبعوثون بعثون أو آباءنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقا يوم معلوم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 أفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ عَلَى أَن نُّبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ نَشْأَةَ الْأُنثَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ أفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أَجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُرَوْنَ أَأَنتُمْ أَن شَأَنْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ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 لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين اف بهذا الحديث انت مذهنون وتجعلون رزقكم انكم تكذبون فلولا اذا بلغت الحلق وانتم حين اذ